ل ا ه ي ة قلوبهم و أ س ر ا ل ن ج و ى الذين ظلموها ا ل ه ذ ا إ ل ا بشر مثلكم افتاتون السحر و أ ن ت م تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء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 ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيه ما آ ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا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 ومن يقل منهم اني إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا أن نسل ا ل س م ا و ا ل أ ر رتقا ض كانتا ن ت ف ف ا ه م الحسنى و ج ع ن من ا الماء كل شيء ي ي أفلا ؤ و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 ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتي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 قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آ ل ه ة تمنعهم من دوننا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 ولن ا ل ا ض ننقصها من اطرافها افهم ا ل غ ا ل ب ن قل انما أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع الصوم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ل ف ا ن س ه م نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ا ن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان م ف ق ا ل ح ب ة من خردل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 قالوا من فعل هذا باالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين لعلهم يشهدون قالوا أ ا ن ت فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون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 وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه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 ان يصل لكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان ر ي ح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها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 واني أ ي و ب إذ ن د ربه أ مس لي الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر يوم واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين わが家の人たち م どんな人たちのために生きているのかわからな ن 私はこのように ا はこのように私はこのように私はこのように私はこのように م ا, إ, إ ت のように私はこのように私はこのように私はこのように私はこのように私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 وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا و أ ن ت خير ا ل و ا ر ف ي ن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه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 فنفقنا فيها م ن ر و ح ن ا و ج ع ل ن ا ه ا و ب ن ه ا آ ي ة ل ل ع ا ل م ي ن إن هذه أ م ك م أم و ا ح د ة وأنا ر ك م ف ا ء ا ل إ ل ي ن الحسنى راجعون فمن يعمل من 「あな أنهم لا ان يرجعون إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون <وقترب> الوعد الحك فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا غالبين و د و ن من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء آ ل ه ه ما وردوها وكل فيها خالدون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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خ ا ر د و ن لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلق موسوعه النابلسي ت ل ع ل و ن ي و م نطوي الاسلاميه س م كطي ج كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد بالذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان فيها ذل بلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين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 فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادريء قريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ويعلم ما تكتمون وان أ د ر ي لعله ف ت ن ة لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون